الله اكبر عليهم دمروهم فجروهم الله اكبر عليهم وليعوها الارض فيهم <متصفيق> الله اكبر عليهم دمروهم فجروهم الله اكبر عليهم وليعوها الارض فيهم مهما طلعوا مهما نزلوا محتل وموت وجاهزله مهما طلعوا حنا وراهم وراه حنا وراهم لا وين تفر من حزامي والله الشهادي, الشهادي امامي لو بطني الجاب الاواكم تقتلكم شظايا عظامي تقتلكم شظايا عظامي لا, لا وين تفر من حزامي والله الشهادي امامي والله لو بطني الجاب الاواكم تقتلكم شظايا عظامي تقتلكم شفا عظامي اشلاقي قسما مشتاق تتفتت فيكم تواج اشلاقي قسما مشتاق تتفتت فيكم تواج لا ترحموا حدا فيهم لا ترحموا حدا فيهم الله اكبر عليهم دمروهم سجروه الله اكبر عليهم واللي يعوه فيهم مهما طلعوا مهما نزلوا محتل وموت وجاهز له مهما طلعوا مهما نزلوا محتل وموت وجاهز له وراهم ورا حنّا وراهم ورا يا باصب فوق ترابينا ابدا لحظه ما بتتهنى ابدا لحظه جمعكم من ثاني حتى تذبحوا عنا حتى تذبحوا عنا يا باصب فوق تراب ما بد قادر جمعكم من ثاني حتى تتذباحوا عنا حتى ياويليكم يا ويليكم يا ويليكم اتجهزنا تنبيدكم يا ويليكم يا ويليكم اتجهزنا تنبيد يا شعب الصامد وريهم يا شعب الصامد وريهم الله اكبر عليهم دمروهم سجلوهم الله اكبر عليهم واللي طبع عليهم دمرهم تسيرهم الله اكبر عليهم واللي عوها الاغث فيهم مهما بلعوا مهما نزلوا محتل وموت وجاهز له مهما طلعوا مهما حنا وراهم وراهم حنا وراهم يا قدسيناء تبسمي دموع الحزن دموع الحزن رواحه يا جنود الحق تقدامي الراي الخضرا لواحه الراي الخضرا لواحه يا دموع الحزن رواحه دموع الحزن رواحه جنود الحق تقدامي الراي الخضرا لواحه الراي الله اكبر جلجلت والدنيا كلها تسلزلت والله اكبر جلجلت والدنيا كلها تسلزلت وتخربت بيوتهم وتخربت بيوتهم الله اكبر عليهم دميروهم تجيرهم الله اكبر عليهم واللي يعوها الله اكبر عليهم دميروهم الله اكبر عليهم واللي فيهم مهما طلعوا مهما نزلوا محتلوا موتوا جاهزوا مهما طلعوا مهما نزلوا محتلوا موتوا جاهزوا حنا وراهم وراهم